لله. الحمد لله رب العالمين الحمد كثيرا مباركا طيبا كما يحب ربنا ويطبا وكما ينبغي لجلال وسيل وعظيم سلطان الحمد لا ينفطع ولا يثنى عدد ما حمده سبحانه حامدون وعدد ما غفل عن ذكره جل جلاله الغافلون وأسألوا أن لا إله إما الله أحد أحد صرد صمت لا والد ولا ولد أرضي عزيز قادر له جديد قد سجده صاحب المملكة القائمة والعزة الدائمة شعاع من غضاك لطفئ غضب ملوك أهل الأرض ولمحة من غضبك تزحق الروح على المغمسة بين عين السنين قطرة من سيد زودك تبلأ الأرضية ونظرة بعين مواك تجعل الكاثر وليك وأشهد أن سيدنا محمد العبد هو رسول وصفيه ومصفاه الذي أخصر الله سبحانه وتعالى بعمره تنويها بقدره وتنبيها على عظيم أمره فقال عظمي قائل لعمرك فأسرم منه من عمره كل أطواري أنوار ترسلها أسرار لجهاز متركية وزيلات متضحية من أنزل إزالة الغماء وإزاحة الظلماء لتنوير الأسئلة للأنوار المسئلة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقاء لتحليل بقام رفحة الضلال والأفراد فصد اللهم وسلم على صاحب هذا العمر العادر والنور الظاهر والسر الظاهر صرازا وسلاما ينفعانه إلى مقاب الوزيلة لنا يا مولانا مجبا للشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال المنحية يا ذا الزلال الإكرام يا ذا الزلال الإكرام يا ذا الزلال الإكرام أما بعد إخوتي أحضر نتحدث اليوم عن حلقة جديدة من سلسلة المحارم وحلقتنا العنوان المحارم التصمية تنقى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن ما بين نحيين يعني مثاله من يضمن لما بين لحيينه وما بين للليه اضمنه الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي ذكر ربنا صبارك وتعالى قوله بتركية الوحي فقال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي <تصفيق> هذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما دينا لحييه وما دينا للليل أضمن له الزنة وباليجاد من ضمن ما دينا لحييه وما دينا للليل والبطن وما حوى أضمن له الزنة وكان فيه شراء الى المحال المسانية المحال المساطية و الى يقول العلماء الذين يأخلون الحرام يبعثون يوم القيامة مطولهم تتزرزر معهم وسنبعث حكما يوم الخيابة على صورة آدم وعلى عمر عينتا على صورة آدم في وعرضه وآدم عليه السلام كان بدون زراعة في السماء إذا حصلنا الزراعة بأجرعنا فالزراع من ولكن اي ذراع نقصد اذراع غرم اي ذراع آدم ام ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم ان آدم خلقه الله تضارك وتعالى على سورة فيه اي لن يتطور ذراعا في السماء تخيل نبع في يوم القيامة على هذه السورة العملاقة والذين يأكلون الحرام وطنهم تتزردر معهم أكيد إذا كان الإنسان يبعث تشتون زراعا في السماء فبطنه تزيد عن هذا المسجد وذكر أن البطن تكون شخصاة جدها تزدد يرعى مال داخلها من خارجه فرع الإنسان في بطن هذا الذي أكل الحرام كل الأجياء التي أكلها حراما في الدنيا المحارم البطنية على ضربين أو على ثلاثة أضربعة ما كان عينه حراما ترخيزين ومعفرم من الحيوانات من فصيلة اتباع وغيرها ما كان عينه حراما الخندير محرم الاكله لذاته لذاته هو سواء كان ميتة او زدحته وطف الشريعة لا يجد اكله باتاتها لانه ورد عينه هاتذا فرمت عليكم الميتة والسنوء ولحموا انت بكيف مكان ما كان محرم عينه اي جنته محرم والبرك الثاني ما آل الى حرام ما آل الى حرام اي جنسى محرم العين ولكن بطريقة او اخرى آل الى حرام كمان يجد اهله من المحن لكن اذا مات من غير ذكاة كان ميتة الميتة مما يحل عنه كالخرفان والبقر والابن اذا ذكي صار حلالا لكن اذا لم وما ومات مخلوقا او مترسيا او ممؤولا ما من غير ذكاة صار حراما عينه حلاف ولكنه آل إلى حراف والخمر أيضا الخمر أطلوه حلاف لأنه يطمع من حمطة والحمطة حلاف ويطمع من السعير والسعير حلاف ويطمع من العنب والعنب حلاف ولكن إذا ترك حسات خمطة آل إلى حرام. فإذا ترك العنى بمعينه حي وإذا ترك فصار خطرا صار حراما معنى آل إلى حرام والضعب الثاني ما آل إليه الحرام <تصفيق> يعني هو آل إليه الحرام ولكن آل من أسل الحرام كالربة والرشوة والمال المغطوب هذا كله وكان المال بأصله مباح المال بأصله مباح والتجارة حلال مباح لكن اذا تاجرت في عين حرام كالمتاجر في رحم الخزير او في مخصرات او في يلحق ذلك كان ريع ما تاجر فيه ماذا ثامد يشتري شيئا حلالا ولكن هذا الحلال محترنته في الحرام ليس هو ما قال إليه حرام ولكن قال إليه حرام من دخل عليه شبهة الحرام إذا المحادم البطنية على الثلاثة محرم العلم ما قال إليه حرام وما قال هو إليه حرام وللتفاق هذه الشبهة كلها نبد أن نعرف ظوابط المعاملات التجارية والمالية لتجدل هذه المحادم أو التميذ المحرم من هجره أو من هجره في سياق المعاملات المالية البيع له طروط الاربع إذا من تتحقق كان البيع فاسدا وإذا تتجد البيع فتدريعه وإذا تتدري حارم ربحه أولا الطفل الأول تكون السلعه المطاغره فيها ان تكون السلعه المطاغره فيها معروفه العين ما ليس ما يحب المتظمره به معروفه العين او حلال العين ما يحب المتظمره به الضر الثاني ان يستوي العلم ثمنها عند البائع والثاني ان يستوي العلم بثمنها مع انها يستفق على ثمن به طرار الطب الثالث ان لا يدعو لهذا الثمن في حيز المكدة كأن يكون ثمنا بيد المحتكر والاحتكارا هو ان يستخر الجائع سلعة احتراء بثمن بخص لينتظر نصارها من السوق ثم يحرجها الى السوق فيتحكم في فئرها فيربع وراها خناثورة القنطرة من المنوات هذا محافظ قطع سواء كانت على احتكار واضحة او مقنع الاحتكار واضح هو الذي فرع يعني البالي إذا مضرع لأنه اشترع في العدد و المخزن حتى تنقذ من السوق اشترع بشمن الرئيس بخص فإذا نزلت من السوق صار يتحكم في سعرها كيف يشاء يتحكم في سعره هذا موضوع ويحسر مقنع ان لا ولكن حينما تقل اتلع الضرير اما يصر الانتان الذي رأيه كالخذب وما يستخل به الخذب مهما كان ثمنه لا يمكن ان يستغني عنه الانتان فاذا تحكم الإنسان في سعره باعتبار أنه قلب الزهر بكلة الصحيم والذكيق أو بكلة أصدهار الصحيم والذكيق الزراعة بالجروح وهو زرع يعني بعد الزرع لا نقول لأنه اصدهار ولكن زرع بمية أن يتحكم في الأضعار والتكاريس التي سيقت إليه في هذه الزراعة من ست فإذا لم تصل أحاوله التكاليف في سياق في الزراعة وإذا جنزل بنفس التكاليف في زمن الرقاة فإنه ان تأكم من استخدر على تذين التكاليف أنه هو الوحيد الموجود في السر ممن يبرك هذه السلعة كان ذلك احتكارا لا محالا وهناك الاهتكار المشهول وما يسمى عند أهل الاهتكار بالاهتكار الثلاثي وهو يشبه المناكسة يشبه المناكسة لأن يستحى التاجر محلين أو ينشئ شركتين شركة لها اسم وزينتها وشركة أخرى لها اسم وزينتها فيوهم الناس أن عادين الشركتين أو عادين محلين متناكسين فيما بينهما والحال أن هذه المناكسة اننا الى منابسة المقنعة تم منابسة مائية وبها نتحكم الى مطلوب الاحتكاء لانه ان ربحت هذه ربح وان ربحت هذه ربح وهذا ما هذه المنابسة ليؤلم الناس انها هم تخرية البيع والشراء في تقدير الثمن والمثمون وضيبك فتبق ان يكون اخذ هذه السنة يتمنى العافي على المعطل. المعطلة المعطلة ألا يتمنى أن نتجعه بمن من وياها وطروط يقبلها من أهدية إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندعنا إلى سيء المهم قال تهاجي تهاجي بالهدية يتباد الهدايا تتأوّل على قد اجتماعي على الصباقات قد تغادر تحاكم لكن إذا انتظر هذه الصورة عن الهدية لا نقصد أولا يكون المهدى له سالما من حق المهد أو المهدي سالما من حق المهدى حتى لا تقول إلا يعني واحد أنت تريد أن تقضي عنده هذا لا قبل ان تتغرحه بآجة تقدمنا وزيّة قبل يومين او ثلاثة لكي تخرج لسانه عن قوم الله هذه من الهزيّة لاه رقم رشوة سيدنا حرص رضي الله تعالى عنه عرضا جاء الرجلان محتكمان إليه فدخل رجل واتصل في وزه أمير المؤمنين اتصل اتفادة نظره الامر نظر محطه فقال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ما ارى هذه الكتابه الا رجوه هي انتها جميله ولكن لا تصرف في هذا المقام أن انمي الى فقال اقرصت كما استس حتى الثرى الرملان يعت حتى يتوه الرجلان عنده وزاعه رجل جاء من الشاب من عمال من عمال عمر بن خطار جماري تعالى أنه أرضى على قطر الشاب والشاب معربة الحلوى وأصبر الحلويات المصنوعة عنده في زمن تسمى بالألودة فزوحه بعلبة من الحلوى فيها أصناف في الحلوية المصنوعة فقدنا نتصامع فيها وهي أكثر ما يمكن أن يختنى ليهدى إلى عمر بن الخطاب فقد سمها بين يديه بي. قبل أن يسأله شيئا قال له عمر بن الخطاب يالله تعالى عفو عرضاه يا كنان ما هذا قال هذه يديتك يا همير المؤمنين قال أكد المسلمين عظيفهم هذا اكد المسلمين من اليحوظ الى الخليج قال كندا قال فقم اخذك الله لا اراه الا رسوة فقل ان يريد فقط ما يريد قال والله لو كنت قدرت وميتك لانزلت بك الضم ولا اعتبرت انك رسيتني ثم اعجله عن يبانه دي قياسة دقيقة يمكن ان تحكم عن الاشياء التي تعامل فيها للتعلم من السبهة وراء السبهة وقد اختفت على بعض ما لم يكن لأنك الحلال ضوء والحرام ضوء وبينهما أمور مشتبهان وأقل كلفة السبهة أن يستوي حكمهما إذا استوى حكمهما فاستوروا عنه أفضل بمعنى لا تعرفوا يكمه حلالا او حرارا او وقفت فيه ما يدل عن حلال ثم وقفت فيه ما يدل عن حرار وكذا التاليبين الذي يستغمه مستغميان هذه سبهة شبهة. او ما صح عندك حرمته وككفت في حلم هذا سبهة وما صح عندك حجر وككفت في حلمته هذه شبهة ادنى وفرص الكل اول قل زمن سبهات فقد استغرأ لدينه وعرضه ومن وقع بالشبهات وقع في الحرام والعياد بالأهد إذا قلنا من صروف الهدية أن يكون من أهديته سالما الحقي سالما من حقي وأن لا تكون الهدية مستفعة لأذى وأن لا تكون هذه الهدية منصورة الحقي لأخذ حق الهجر بالنسبة او بالطراب المهم ان تستمي هذه المعاملات ليبقى الانسان مجازات حرب لتعاملهم مع ماله وللنه ضر العلماء الذين يقولون اخر الظهر احمل واخر الضنار نار والمال من الميت لذلك وقع فيه الشباة زعني احد الاطقاء وتعلمني سؤالا وانا اعلم يقينا انه يعلم الزوال لكن حينما تعطمت رزة الحياة على الانسان يبحث عن الرخط يبحث عن الرخط كيفما كانت حتى السؤال حينما يطرأه عليه يبدأ بكفة تستفز مشاعرك لكي ترخص له بذلك نحن لا نرخص نحن نقول ما قال الله هو ولكن لأت بشيء من عندنا فإذا أردت أن يركعي أن تستفز مشاعر أحد فستفز مشاعر الفتاح من القطاع وإنما الفتاح رسول الله واضحة وما عند ما أرخصه لك حتى وإن رخص لك بشيء وأنت تعلم يقينا أن من أفضح إلى ذلك وأخذت في إنما يتعلق الإنسان بإلا من أستاهد إذا كان جاهلاً جهلاً مطبعاً ولا تسمى فتوهاه لأن الفتوه لا بد أن يكون في اجتهاد ما استجدد مما لنجد روح نصفاً وهذا خاص بالمجنة العليا ولكن أكثر يمكن أن تقرد مما شبك جنسها أو مثلها فإذا سألتني عن مال المخفرات مال المخفرات مال شبك أحد صحيرا او كبيرا ذكرا او المنسى شيعيا او سميا بان نير المحذرات حرام حرمة المطلقة من يسكوا احد الشمال واطلاقا نير المحذرات حرام حرمة مطلقة ومن قال خلال فقد كذب عن الله ورسوله ومن كذب عن الله ورسوله قال ان الفعضان من يكذب علي متعنبسا فليتدوأ مقعده من الله والعيدة بالله السؤال لم تهى هذا السؤال سألني قال كنا في مناسبة وثمت نبعث شنوخ من اهل العيد وانا اصغره فينا من توزه اليني صاحب البيت هو من اصدقائنا فقال لي اريد ان اترك الثؤال قلت له ان يتعلق من الشريعة قال نعم قلت لا اكبر فها الى اسلوحي وكيف اتكلم قبلهم قال لي يدي بعض اليك وانا لا اريد ان اتباع الا لي فت قلت علي السؤال وسأحيده على الشيوخ قال انا ورد ان اتمع الزواجين ان الشيوخ اني اعلى مسبقا زواجهم قلت خلص هذا قال انا لست مرتاح قال انا ادلك مالا وثيرا ومتزوج بالمراعتي وله عشرون ولدة وله دور مثل القصور قلت لا ينقذك من الراحة قال لا ارد الراحة فيما املكم قلت له هناك سيء اذا فعلت يمكن ان سلام مرتاح البال قال له قلت له هل تحمل مما رضعك الله ولن يقول احمل من المال بهالية بان المال الذي حملته لتعطيه من غير الله يردد رضعك اياه معنا لا من نتلك فيه ونمشع عليه ربنا تبارك وتعالى في صدر سورة الثلاث سورة البقرة ولم نارز اقناب الانشقون ليسترع ارتباعك الى ان ما هنفقته هو بالرزق الله ليس بالرزق وانما خطر قارون عندما قاد انما اوتيته على علمه علمه لو قال من مال الله لانا اهلت اذا قال العلماء ارضاعة مهمكة للعرض انا ولي وناليا وعيني انا ولي وناليا وعيني اذا قالها في ام حكي وطمع قدر معتعي من معرضك الله وتذهب الى الظروض المحرومة همك انات قفر محرومة لا يمكن ان مراها لانك تذكر الاحياء الراحية وهم يذكرون احياء الصفير يقتادون على التفاج اذهبوا اسريحا ضماني وانظر انظر في الاتسابة حينما تناولهم ما يحترجون فإذا زن الليل تناه قرير العين فانتظر بالضحف ضحفة هستيرية حتى منذ ان ذه مس من الجنود قلت له ما ذلك قال هي هي المشكلة التي انا منذعج منها قلت وين المشكلة التي انت منذعج منها؟ قال اي اقضى الله صبقة من حرام قلت له وعن مالك عرام قال لا عن مال حرام فقلت واقضا قلت انما ذهرت بيسكى لانه لا يحل لي سرعا ان اسأل عن مالك اهو اهلان وحرام الثلاثة سألنا الان قد اقرأت بان مالك فيه حرام احرد ولا اكل فظلمت انه سيرضب ولكنه لن يقع فأطرق وصغر وصاحبني الى البيت ومدع يقول كلمة يسمع الشيوخ ويقول أكد من ما تأيتك وأردت الجواب منك وليس من الشيوخ لانني فرحت انك لم تناجقني أمدها فخرجت وتم تعلمت ان لماذا استحصرني وأنا الصغير بالسؤال حينما خرجت الزائعا وخرج الشيوء بمطون مستلئة من السحر هو يعلم يقينا أن ما له حرار وذات مرة جاهزة وقال أناشدك الله صبارك وتعالى كنت لا في إحدى المدن الكبرى قال أناشدك الله تبارك وتعالى إلا أهديتني أو هديتني إلى طريق أتخلص بها من هذا الحهر ومن هذا القلق قلت له أتخلص من مالك كل ملايير الزدراء قال أنا أبعث قال بعث المصلحة العامة في الطرقات في البنالات ولا تفعلم أحدا لأنه حراب وأنت يقين بأنه حراب لكن إذا أعطاك أحد من مال حرام تنظره لتقصد كالمال الذي عند الوالد حرام هل يزود للزوجة وللأم والآل والأبناء من دون تستقيم أن يقولوا النعم يزود بأن هذه الحالة لها قاعدة الحرام لا يتعلق بهمتين أبدا ولكن حينما لا تتعلق ذمتك بهذا الذي يعطيك المال فأنت تور عنه أفضل من اراد ان من الاموال الحرام يبعوا في المصلحة العامة ولا يفعنها احدا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اي ما لحم نبت من سح فالنار اولاده اي ما لحم نبت من سح فالنار اولاده وكان اعيضا رفيد حينما حملت خيضران زوجته اذنالها الامين والمأمون فكان إذا صرر في الحكم بذل سياده وقل نعنفته في سياد الممزقة حتى لا يعرفه الأحد ودعب إلى السوق وددع يعمل حمالا آخرا مهار فإذا جن الليل قبض الزرق الزرق لجريمات معجودة ودعب إلى السوق واصطرط عاما لزوجته وقال لخدم الله صعيمه إلا من كسبيته وحينما كان الصرح كان يفعل ذلك حتى ينبت أولاده من نبات الحسن وفعلا كان عالمين وقد الدنيا قال الشاعر خيذران هناك ثم هناك أنت يسوت العالم ابناك بالعضل والتقوى خيذران هناك ثم هناك أنسى يثنت العالم بنادي قلت له تخلص من مالك بهذه الطريقة وكيف أتخلص من هذا المال قلت أنت الآن تسأل في الحد لا الحد قلت ولا الحد ولكن يعلم ليهذا أن من طارك فيئا لله أجد الله حير منها في رمضة حين هذا الرجل ذهب حتى سمعت أنه صار أسقر طبيب تخلق من ماله كله وبعد فتة أشهر ضرطه فإذا هو أسد صراعا من الأول يقسمني على المصحف أن ليس في ماله كل على اتفاعي جرهما من الحرام لكنه أحسد لفتة التقوى في نفسه وفارك هذا المال لله لأن فيه أصل حظة تركه لله الإنسان الذي يريد أن يتخلص من هذا الحرام لا يفعل ينفقه بالمصلحة العامة لا يجوز حرقه ولا تنزيقه أجدا في الإسلام لا يجوز تسديد المال في الإسلام ولو كان حراما لأنه إذا تتعلق به ذمتك تعلقت به ذمم المصلحة العامة أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم السلام ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله الحمد لله الحمد لله الكاذب المتعالي في الذباب والاخلاص عن الكفر والضد والمثال والصلاه ربي وسلامه على من قد صدق اضراف الحق وعلى نوع النوم وعلى آل وعشرة أصحاب والقيم المستقيمة وعلى من يستنى لبداهم واختفى آخرهم إلى يوم الزين والشجاة ومن البحالة البطنية أن يأكل <تصفيق> الإنسان ما لا يحذ له من ما لغيره هذا ليس من حرام ولا ألا إلي حرام ولا ألا إلي حرام ولكن قد تتقصر بينهما أن يأفر من المال اليهدي أو أن يأكل من مال الربا الذين يأكلون الربا لا يأكل لدي. لا يأكل لك ما يأكل الذي من المال ذلك بأثناء قالوا إن البيض مثل الربا الله البيع وحرم بالحرم الرشوة والربا وكل ما يستطل بهذه الأشياء من المحرمات صح لا. او ان ينسب الانسان نفسه بغير حق الى دخط لينسبه ان ينسب الانسان نفسه او ان ينسب الراجل اليه احدا كالراجل الذي لا يبين لا يبين ودعب الى المستشفى او فتاة وربتاهما ثم اعطاهما الاسم قيادهم لأنهم ابنين فإذا توسياء ورثا هذا الحرم من قطع توطيه لكن يبطي لهم النصحة قصرة الوفية لمثل هذه الأشياء أن أن يأخذوا المال على أجل الإراعة عن الوصف لا يدعو لأن الجز قسمه الله بمثله لا يدعو لك أن تتصرف فيه حكمة الله والله في أعلى انتها تدركها بحقيقة الأجل بمثلة للتفاضل الذي وقع ضمن الراجل مرأة. تقول المرأة لماذا أنا أحدا يتمنى أن يأخذ الرجل لا ثلاثة عفر حالة المرأة تتأخذ مثل الراجل حالة واحدة فقط عندما تتأخذ فيها المرأة تنزيع أن يتمنى الرجل خلو هي حينما تكون عليهم تمت والواحد وتكون في فرعين في فرع ينف بلمغفرة كالابن والابن إذا, اذا مات ابنهما الابنة طيب لكن الام والابو اذا مات ابنهما يجبان مثل معهما فلادويه لكل واحد منهما حصده والاخوات مع الاخوان يريكون بالتعطير بدون ففاقد قد ما يحض احض قد ما تخلتهم قرى ماذا رحم الله والأخوات وصلنا عفاظات كان من هذه بنت او بنات ثلاث عمر حالة المرعة تأخذ مثل ما يقضها ان في حالة واحدة وانا في قامت عليها الضدرة على ادت انهم لن يفهموا ان المرعة كانوا بالتفاع في حالة واحدة فقط حالة واحدة فقط وللهم ضروا الامام اشتعروا رحمة الله عليه لأتهم رائع احد المساء اللواتي كانت كنا يترني الزوبعة مثل ما أفرت صطمة المبنيت في المغرب ولوات تعجاوي في الشرق بالأولى النساء المتنجحات فقالت له يا شيخ أنت مبتر ولك حمة في قلوب الناس لماذا قال الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حفظ الانتين ولا يقل للانت نفف الزكر فنظر اليها قال وهل يكفيك نفف الزكر لا طبعا عمرو فمر ابو وكان له ثلاثه ابناء الاول هو عبد الله اسمه عبد الله الثالث اسمه عبد فلما ما نمر الى وقال لهم عبد الله يلي لا ي وعبد الله ثم خرجت رسول ثم مان فتخصم قال حينما قال عبد الله لا يلد لم يكن ينظر إليه والآخر يقول لا لم يكن ينظر إليه فلما تطرع لهم الضغط والختار قال هدونا بنا إلى القاعد والقاعد كان بعيدا لذا فتخفت أيامه من ناحية الحجار فلما ذجنا في الطريق وجد أعلى الإخوة الثلاثة وجدوا رجلا متلاشف فسأله قال اين جئت؟ من اين طريقكم؟ قال من طريق الشهر قال له ألم طروا جملا سائها مني؟ ألم طروا جملا سائها مني؟ فقطع الأول قال هل جملك أعوام؟ قال نعم وطع الثاني قال هل جملك أزواء بمعنى الأعراض قال ناعة فقال الثالث هل جملك أبطاء بمعنى مخطوع الزمن قال ناعة فطرح الراجل حينما تعلوه عن أطاقه وليا منطبقه قاله الله لم نرى زمنات الراجل قال انتم تعرفون صفاته ولم ترى جملي قال بيني وبينكم القاضي قالت نحن أيضا باهم القاضي فلما وصلوا لو قال ما قبيتكم؟ قال بالقبيتان مع هذا الرجل وقبيتنا مع بعضنا نبدأ بقبيتكم مع الرجل قال أيها القاوم سأتهم عن جمال إسائل فأعطوا لي أحدهم كان عاما والثاني قال أبطى والثاني قال أبطى ولكن حينما سأتهم أرأيتمه؟ قال بالنرأ قال القاوم أرأيتم وقر والله لن نرى قال كيف علمتم انه اعواص قال لاننا اينا مرمض بالطريق وجدنا اقر ظهيمة تأكل العشو وبالأجل الظهيمة انها تأكل مما يليها مؤثرة افضل من الانسان نلتطلقا سن الله وكل بيليك وكل مما يليك المهيمة لا تطيش في الاكل تأكل مما يليها دائما اذا عيتها تطيش في الاكل تعلم انها تبحث عن ساكهة الطاع فقط التي قالت يا ربنا فضعتوا ساكهة وأبدا ساكهة لكم وساكهة لأنعامكم مساعة لكم ولأنعامكم الساكهة مساعة لكم والأذك الذي هو ساكهة الحيوان ساكهة من الظاعة إذا رأيتم فضعة الظاعة فضعتها تعلم انها تبحث عن نبات خارق ستفتكه به فقط وإلا تريم أجنبت بصعارها قال فلما رأيتها لم تترى أن تأكل من جهة وتطرق الغرى عينت إن, أن نحت عينها لا ترى بها هذا مقارس قال وكيف عرفته عن الجمن أزور قال لأنني حينما بنضرت بأطر الحواكب وجدت أن الميناء اليمين حافر يمين أعمقت الأرض من الحافر الأيصى فعلمت أن ما بقوة على إحدى حاجره قال وكيف عرفتني أفضل آخر؟ قال لأن بعره لم يكن بسوتا إذ لو كان ذاو غير لذبته لذينا وثمالا على الرمال ولكن لما رأيت بعره أسوالا أسوالا علمت أنه لا بيننا فتحصل إلى فتوتهم وذكائهم قال الرجل ابحث عن جملك أن أنتم كما قموا فقال انا عز الله واذا عز الله وأبونا عز الله وأبونا كان له كذا وكذا تحارف الوصف فهارف مقاوم في الحصل بين معلاء الثلاث فقالهم انتم ضيوك العين في الليلة انتم في امرهم فاستغفروا في بيت فقد جملهم الطعام وارثد احد من يتجدس من وراء الله وطرقهم ويسترح السمع فقال احدهم اسكتوا لا تقلوا سرا فان هنا عجلا تتزفت علينا ولما نز احدا يده للطعام قال قفت يدك فهذا اللحم لحم كلا وقال الاخر والقاض ايضا ليس ولد حلا انه ابن النار ورخى فزعد من يستلقوا الطمع القاضوا وحكى فلما كان الغف جاء إليه قبل الجمسة وقال إلي عن أشياء اشتروها اشتروها قال كيفا علمتم قال كيفا علمتم قال كيفا علمتم أولا قال كيفا علم بأن قال لأنك إنه القابل معنا ولن يجدتنا أحد من أهل جدي فعلمنا أنك تتجدت قال وكيفا وكي علمت أن اللحمة لحم كلاب قال لأن لحم الحيوانات التي يحد أكلها في ثلاث طفقات عضل ولحم وشعر أن لحم استباع وضعي حد أكلها يكون طعام العظم ثم الشعر من لحم لأنها وإذا كانت تحضر الطبقة الخارجية فرع على جسمها ولم تبطأ من أكله ولم قد تعلمت أنها لحم كلاب ثلاثة صفات قال بما تكون هذه النفس الم اقول لكم لكي تذبح خروفا قال لما تاخرت النفس الرائعه اخاف ان يقول الناسيه وخشيتي ان يعني اتاخروا بالعكس اخص كذبا ولا بحث فيه نعم خائف اعلم انني نفس ولا والقاضي لأنك أرسلت من يتزفت علينا ولا يفعل ذلك إلا أولاد الحرق فدعب الرجل إلى أم العلقاب إلى قصه وقال لها أناسدك الله أنت أمن أكون هل أنا ابنك والنؤس؟ قدنا ليس ابننا وإنما ولدت من افتاح فالفقص فرصح فرصح يكثر بنا فعلم أنه ونجح ثم انصبق المجلد المجلد هكذا وقال لاخل الذي علم انني عفرقت عين قPIه الثلة قال احدهم Ina قال ان ت تري قل الذي علم ان تحمد هم الهباش قال انا قال ان تتري قال ومن علم ان القاعوم نحرا وليس النصلات قال الثالب انا قال انت لا تري قل, قل انت لست ولد ابيك اقدم هذا قل لأنك عرفتني أن الورض حرام ولا يعرف ولد الحرام إلا ولد الحرام مثله اللهم ربني أسألك الثقة والعصاب والرزق الحلال والكساس اللهم إما أسألك الثقة والعصاب والرزق الحرام والكساس ربنا لا تزعلنا في مقالنا هذا زنبا إلا فردت ولا عيدا إلا فردت ولا حاجة من حوائد الدنيا لكثيرة دولنا فيها الصلاح إلا يصطفها الخريطة هيخاض والحزاب <تصفيق> اللهم ارجوكنا تترك لذلك زهر الرياح ولا تخلقه الرماح يا من تقله جمع ولا تغطره المسالك ولا نريد الحق الملحين اجبنا يا ربنا برض عطف اجبنا يا ربنا برض عطف اجبنا يا ربنا برض عطف رب وحلاوه مقدرته وحلاوه مقدرته وحلاوه مقدرته المؤمنين غلال ملك محمد الثالث والعهد لنا يعوف وتسجد الله بحصابه على درج النفائل وخذنا الله من حواسين سياطين الوسائل والهواجه وعقر عليناه جوالي جاهدي وصينا وسائل إخواني موطم من أراد بجسام المسلمين خينا فعين وعلى كل خير وعن وعن ومن أراد بمسي وزيري فعرض الله عمر المهايك وشدة جوالي المثالي ورمه يا ربنا للنجوم الشوارف وصيناه النتيجة يعزي مالك وصيناه النتيجة يعزي مالك وصيناه النتيجة ونسألك تمام الثيانة وحسن الثيانة ونصلي على سيدنا محمد الأولين وصلي على سيدنا محمد الآخرين وصلي على سيدنا محمد في الملأة الأعلى اليوم الدين سبحانه ربك رب العزة أما يتكون والسلام على المصرين والحمد لله رب العالمين